وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ فَاضِلُونَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالٌ وَطَيِّبٌ وَشُكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِلَيْهِ ياه <تصفيق> تعبودون إنما حرم عليكم الميت تودم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله به فمن اقر غير باع ولا عاد فان الله رفور الرحب